الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهَ فيهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما امرهم الله به ان يوصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِطِغْيَاءِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِطِغْيَاءِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَن فقوا مما رزقناهم سروراً وعلانية ويدرون بالحسنات السيءة أولئك لهم عقاب دام. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرْرًا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أتى أولئك لهم رقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 الدار وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ قطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولاد. لهم اللعنة ولهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبس طرزق لمن يشاء ويقدر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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟, ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مآب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 لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل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 أو صيّرته الجبال أو كُطّيّت به الأرض أو كلّم به الموت بل, بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جميعا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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فأمليت للذين كفرو ثم أخذتهم ولقد استهزأ برسول من قبلك فأمليت للذين كفرو ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقابه؟ أثمنه وقائم على كل نفس بما كسبت. أثمنه وقائم على كل نفس بما كسبت. وجعلوا لله شركاء كل سموهم. وجعلوا لله شركاء. Can you tell me what you don't know in the land or if you often say to the discourse of the speech? Can you tell me what you don't know in the land دينك فصمك فروهم وصد عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشد لهم عذاب حياتي الدنيا ولا عذاب الاخرة وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق مثل الجنه التي يوعد المتقون تجري من تحتها الانهار مثل جن التي تعد المتكونه تجري من تحتها الانهار يكون هذائ وظلها, وظلها تلك عقبا الذين اتقوا عقب الذين اتقوا وَأُقْبِلَ الْكَافِرِينَ وَأُقْبِلَ الْكَافِرِينَ النار وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ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 إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاء لك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولئن اتبعت اهواء ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذريّة ولقد أرسلنا رسولا من وما كان لرسول أي يَجِيءُ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أمه الكتاب ينف الله ما يشاء ويثبت عنده الملك الكتاب وان ما نريناك بعض الذين نعدهم او نتوفى انك فان ما عليك البلاغ وعلينا الحساب وان نوريانك بعض الذين عيرهم أو نتوفيانك فإنما عليك البلاغ ولين الحساب أو لم يروا أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها أو لم يروا أن الأرض من والله يحكم لا معطى لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَرِّهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلٌّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ نُقْبَضَ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ نُقْبَضَ ويقول الذين كفوا لست مرسلا ويقول الذين كفوا لست مرسلا قل كفاب الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفاب الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده هو علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ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 بإذن ربهم إلى صراط العزيز الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد.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 لبين الله ويبعونها يوجع أولئك في ظلال بعيد أولئك في ظلال بعيد وما ما من رسول إلا بلسان قوم يبين لهم وما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 لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم اذ لا يسوونكم سوء، العذاب ويذبحون أبنائكم ويستحيون نسائكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. اذَ اَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ آنَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَتْ رَسُولُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَدْعُوٓكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى لَيُوَفِّرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُأَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّنَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَقَالَ هُنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُنَا